اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا, إلا استمعوا وهم يلعبون لا هي قلوبهم واسر هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع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 فلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك داواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغوا فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض وَمَن يُنَادِهَا لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ فسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه الهه قل هاتوا برهانكم من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسولي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 وَشِيَاءٌ مُسْفِقٌ وَمِن يَقُل مِن إِنِّي إلَّا هُم يُدْوُنِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أن السماوات والارض كان رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبل اللعب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 وإلينا ترجعون وإذا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي يذكر آليتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل أريكم آياتي فلا تستاجلون ويقولون متى هذا الواد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن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 لفضيله الدكتور نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباهم حتى, حتى طال عليهم العمر أفلا يرون لأننا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها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 ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا بِهَا بِنَا حاسبين لقد آتينا موسى وهارون الفضطان وطياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به ام انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين وتالله لاكيدن اصنامكم جعل لهم جذاذا الا كبيرا له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 من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفلكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا آلهتكم ان لا ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ونجينا لوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاق ويعقوبا نافلا جعلنا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 سخرنا ما داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة أجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغلصون له ويعملون عملا دون ذلك وكن. أنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم ما هم رحمة من عندنا رحمة. اسمعيل وادريس وذا الكفن كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصانعين وذن مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا زكريا إذ ربه وزكريا إثنى نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا جَبَلَ لَنَا وَوَهَبَ لَنَا يَحْيَى وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا كانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية وقوم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم وتقطعوا امرا بينهم كل الينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسايك فلا كفران لسائه وإنا له كاتبون وحرام على قرنيه أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم ينزلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة يا ويلنا قد كنا في غفلة منها كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل لهم من الحسناء أولئك لائك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما استهت وزعوا الأكبر وتتلقّهم الملائكة, الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم يوم السماء وعطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبون من بعد الذكر أن الأرض, أن الأرض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 فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ بعيد ما لفضيله <تصفيق>